جئناه هو اهلا الا ان راته قدرناها من الغافر وامطرنا عليهم مطرا فسا امطر المنذرين قل الحمد لله وسلاما على عباده الذين اصطفى ها الله خير لما تشركون خَلَقَ خلق السماوات ولغضا وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به وأنزل لكم السماء ماء فأنبتنا به حبائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أهلا مع الله بل هم قوم يعدلون أَمَّنْ أم جَعَلَ لَغْبَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَيْلَاهٌ مَّا اللَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ امم من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء او يعدل لكم خلق الارض الهي الله مع الله قليلا ما تذكرون ام يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن الرياح نسرا بين يدي رحمته ايلا هم الله تعالى الله عما يشركون امن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض ايلا مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات ونرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا لقد رعدنا هذا نحو آباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل شيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحجن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عشاء أن لكم بعض الذي تشتاجرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ فَضْلٌ عَلَنَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِن غَائِبَةٍ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 إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتغكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين